بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع والأربعون من مجالس سماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمر البساطية غزوة مؤته حدثت هذه الغزوة العظيمة في جمادى الأولى سنة ثماني للهجرة سبب هذه الغزوة العظيمة وسبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه بكتابه إلى ملك بصر فعرض له وهو في الطريق شرحبيل بيل بن عمر الغتساني وكان أميرا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر فقال له أين تريد فقال الحارث بن عمير رضي الله عنه الشام قال فعلك من رسل محمد فقال نعم فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وكان قد السفراء ورسل من أشنع الجرائم فقد العادة والعرف بعادة قتلهم أو التعرض لهم فكانت هذه الحديثة بمثابة أعلان حالة الحرب على المسلمين فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لقتاد الغساسنا فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج فكان قوام الجيش الذي خرج في هذه الغزوة ثلاثة آلاف مقاتل وهو أكبر جيش إسلامي لم يرتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب أمراء الجيش وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للأمراء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم زيد بن حارثة فإن اصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فقال جعفر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي فإنك لا تبري في أي ذلك خير وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيضا ودفعه إلى زيد بن حادثة رضي الله عنه وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه وأن يدعو من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقتلوهم فأسرع الناس بالخروج وعسكروا بالجرف توديع الناس الجيش ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم فعندها بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال له ما يبكيك يا ابن رواحة قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله تعالى يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما مقضية فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة أوضعة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشدا ثم أتى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال فثبت الله ما أتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر أنت الرسول ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد ازرى به القدر فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال له وأنت فثبتك الله يا ابن رواحه فثبته الله حتى قدل شهيدا رضي الله عنه وكان ابن رواحة رضي الله عنه شاعرا حاد العاطفة وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه فهو يتهيأ له بقلبه ولسانه توديع الرسول الله عليه وسلم الجيش ووصيته لهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغت تلية الوداع فوقف وودعهم ثم قال لهم وصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا أغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتدرين فلا تعرضوا لهم وستجدون آخرين للشيطان في رؤوزهم مفاحص ففلقوها بالسيوف ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا ولا تقطعن شجرة ولا تعقرن نخلا ولا تهدموا بيتا تخلف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خرج الجيش تخلف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم فلما صلى عبد الله بن رواحة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تغدو مع أصحابك قال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم خالد بن الوليد رضي الله عنه يشارك في هذه الغزوة العظيمة وفي هذه الغزوة العظيمة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه وهي أول غزوة يشارك فيها مع المسلمين وصول جيش المسلمين إلى معان وعدة العدو تحرك جيش المسلمين من المدينة إلى عدوهم في الشام وبينما هم في الطريق إذا سمع بمسيرهم عدوهم فجمعوا لهم وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مئة ألف مقاتل وقدم الطلائع أمامه. فلما نزل المسلمون معانا من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل مآبا من أرض البلقاء في مئات ألف من لخم وجذام والقين وتنوخ وبلي فكان قوام جيش الغساسنة والطوم مئتي ألف مقاتل تشاور المسلمين بمعان ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرنب الذي فوجئوا به فقاموا في معانا ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون وتشاورون هل يكتبون للرسول ليس صلى الله عليه وسلم يخبرونه بعاذ عدوهم فإما أن يمدهم برجال أو يمرهم بأمره فينظوا إليه ولم يكن هناك رأي بالانسحاب فانظروا الشجاعة والجرأة فعند ذلك قام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عرض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون لالتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعض ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ثم طرق فإنما هي إحدى الحسنين إما ظهور أما شهادة فقال الناس قد صدق الله بن رواحة واستقر الأمر على مقاتلة العدو بعثت هذه العقيدة والنفسية طمأنينة في أنفسهم وسكينة في قلوبهم وشجاعة الخارقة للعادة واستهانة بالعدد والعدة وعدم عبادة للمادة وعدم اتخاذ الأسباب أربابا وعرفوا أنهم يقاتلون بقوة الدين ويغطرون ويغربون ببركة الإسلام فكانوا شديدي الاحتفاظ كثير الاعتداد بها تحرك المسلمين إلى عدوهم وبعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو فلما وصلوا تقوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من أطوم ونصار العرب بقرية يقال لها مشارف ثم دل العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة بعسكره هناك وتعبى الجيش الإسلامي للقتال فجعل زيد بن حارثة رضي الله عنه على الميمنة قطبة بن قتالة العذرية وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصاري بدء القتال وتناوب القادة وهناك في مؤتة انتقى الفريقان وبدأ القتال المرير ثلاثة ألاف مقاتل يواجهون مئتي ألف مقاتل فعلا معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالداشة والحيرة ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب أخذ بيد زيد ابن حالثة رضي الله عنه أخذ الرائة زيد ابن حالثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل يقاتل بضروة بالغة وبسالة نادرة والمصلمون معه يقاتلون حتى قتل طعنا بجماعه وخر شهيدا رضي الله عنه الله بيد جعفر رضي الله عنه ثم اخذ الرايه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وطبق يقاتل قتالا ليس له مثيل حتى اذا الحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرها فكان اول فرس يعقر في الإسلام ثم اخذ يقاتل رضي الله عنه على رجليه وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبه وبادل شرابها والروم قد قدنا عذابها كافره بعيده ننتابها علي إلا قيتها ضرابها فقطعت يمينه رضي الله عنه فاخذ الرايه بشماله فقطعت شماله رضي الله عنه فاحتضن الرايه بعضيه حتى استشهد رضي الله عنه فأثابه الله سبحانه بذلك جناحين في الجنه يطير بهما حيث شاء ولذلك سمي بجعفر الطيار رأى الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدناه في الخزل ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية وفي رواية أخرى في صحيحه البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعدت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دوره يعني في ظهره قال الحافظ الفتي وفي حديث بيان فرط شجاعته وإقدامه رضي الله عنه. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي غيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفراً ملكا يطير بجناحيه في الجنة. وروى الحاكم في مسنده بسند صحيح على شوطي مسلم عن أبي غيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفراً ملكا يطير بجناحيه في الجنة. ورأى الحاكم في المستدرك من سند صحيح على شرط مسلم على أبي رائرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي جعفر في ملئ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم ورأى الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال سلام عليك يا ذي الجناحين الراية بيد عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وتقدم بها وهو على فرسه فتردد رضي الله عنه بعض التردد من شدة أمر المعركة ثم أخذ يقول أقسمت يا نفس لتنزلنا لتنزلنا أو لتكرهنا إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنه وقال أيضا رضي الله عنه يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صديتي وما تمنيتي فقد عطيتي إن تفعليت فعلاهما هديتي ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده ثم انتهج منه نهشة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه رأى رمام البخديو في صعيه عن أنسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان الراية إلى سيف الله المسلول فلما سقطت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف أحدا بحملها بعده تقدم ثابت بن أقرم رضي الله عنه وحمل الضاية وقال يا معشر المسلمين اصطرحوا على رجل منكم فقالوا أنت قال ما أنا بفاعل فصرح الناس على خالد بن الوليد وفي رواية أخرى أن المسلمين لما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تفرقوا وانهزموا حتى لم يرث نار جميعا فتقدم ثابت بن أقرم رضي الله عنه فأخذ الضاية ثم سعى بها وعطاها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال له خالد لا اخذها منك أنت حق بها لك ثن وقد شهدت بدرا فقال ثابت والله يا خالد ما أخذتها إلا لك أنت أعلم بالقتال مني فأخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه الراية فلما أخذ خالد رضي الله عنه الراية واجتمع المسلمون إليه قاتل الكفار قتالا شديدا فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتد سعة أسياف فما بقي في يدي إلا صحيفة يمالية وفي لفظ لقد دق في يدي ومؤتت دسعة اسياف وصبرت, وصبرت في يدي صحيفة لي مالية قال الحافظ في فتحي وهذا الحديث عن خالد رضي الله عنه يعتضي أن المسلمين قتلوا من المسلمين كثيرا وقال الحافظ ابن كثير وهذا يعتضي أنهم أدخلوا فيهم قتلا ولم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم وهذا وحده دليل مستقل والله عالم عقرية خالد رضي الله عنه في القتال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أصحابه بالمدينة جاءه الوحي بذلك حتى أخذ راية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم قال أبو قتالة رضي الله عنه فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد سيف الله وقال استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يثبت أمام هذا الطوفان من العدو طول النهار فلما أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة وساقته مقدمة وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة فلما لقوا العدو في اليوم التالي أنكر عدوهم حالهم وقالوا جاءهم مدد فلما حمل خالد رضي الله عنه عليهم هزمهم الله أسوأ هزيمة وقدروا منهم أعدادا كبيرة ثم انحاز خالد رضي الله عنه وانسحب بجيشه شيئا فشيئا حتى انصرف إلى المدينة ولم يصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب وليس في الدنيا قائد يستطيع أن ينقذ هذه القبضة من الرجال بقية الثلاثة من وسط هذا النجي إلا أن يأتي بعجوبة وقد أتى بها خالد واستطاع أن يخرج من لجة البحر من غير أن يبتل وأن ينسحب من وسط اللهب من غير أن يحترق وأن يسجل للذكاء العربي الذي هذبه الإسلام هذه المنقبة في تاريخ الحروب قصة المددي ومما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانتحاب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللوظ لأحمد عن عوث بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع من غرج مع عزيز بن حارث الله عنه من المسلمين في رزوة مؤته ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفي فنحر رجل من المسلمين جزورا فساله المددي طائفة من جلده فعطاه إياه فاتخذه كهيئه الدرق ومضينا فلقينا جموع دوم وفيهم رجل على فرس له اشقر عليه زرج مذهب وسلاح مذهب فجعل طومي أفريم بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الضومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكن استكثرته قلت لتردنه إليه أو لا أعرف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبأني يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله لقد استكثرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف قلت لخالد دونك يا خالد ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنى الحديث أن دربعية يأخذون صفوة الأمور فتصلوهم أعطياتهم بغير نكد وتبتلى الغلاة بمقاسات الأمور وجمع الاموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وانصاف بعضهم من بعض ثم متى وقع علاقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس وقال حق كثير رحمه الله تعالى وهذا الحديث يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتروا من أمرائهم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم؟ اختلف أهل النقل في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم هل كان هناك قتال في يزيمة للمشركين أو المراد بالفتح نحياز خالد رضي الله عنه بالمسلمين حتى رجعوا إلى المدينة السالمين؟ قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يمكن الجمع بأن خالد لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هي العسكر كما تقدم وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم يسبعهم وراء الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى؟ نعي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء الثلاثة وقد أضلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما حدث في مؤته وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم فنعر أهل المدينة في أمراء الجيش الثلاثة قبل أن يأتيهم خبرهم فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي قتالة رضي الله عنه انه قال ثم إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعه فلما اجتمع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفر له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفر له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحه فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفر له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية من بعده أي من بعد عبد الله بن رواحد رضي الله عنه سيف من سيوف الله عز وجل خالد بن الوليد ففتح الله عليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رفعوا إلي في الجنة أي ثلاثة الأمراء فيما يرى نائم على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إذ ورارا عن سرير صاحبيه فقيل عم هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى وفي رواية ابن سعد في طبقاته والبيهقي في دلائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل عبد الله بن رواحة معترضا فقيل يا رسول الله مع اعتراضه قال لما أصابت الجراحة نكل فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد من المنتصر في هذه المعركة العظيمة جاء في صحيح البخاري أن الانتصار كان للمسلمين فقد أخرج في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ رصاية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم وقع عند ابن سعد في طبقاته أن الروم هم الذين انتصروا فأخرج في طبقاته عن أبي عامر قال ثم هزم المسلمون أسوأ هزيمة درأيتها قط حتى لم أرى اثنين جميعا والصحيح ما ذكره ابن في السيرة أن كل فئته انحازت عن الأخرى وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى ومهما تكون الخاتمة التي لقيتها سلية مؤتة فإن نتائجها وأثارها كانت بعيدة المدى قال الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى اختلفت جوايات كثير فيما ألى إليه أمر هذه المعركة أخيرة ويظهر بعد النظر في جميع الجوايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال وكان يشعر بمسيث الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الضعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش فلما راهم الأعداء وأنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا وصار خالد رضي الله عنهم بعد أن تراء الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حرض نظام جيشه ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء وهكذا انحاذ العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة مواساة الرسول صلى الله عليه وسلم لآل جعفر رضي الله عنه قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم أدعوا إلي إبني أخي. قال فجئ ابنك كأنه أفرخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا لي الحلاق فجئ بالحلاق فحلق رؤسنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما محمد فشبه عمنا أبي طارب، وأما عبد الله فشبه خلقي وخلقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اخرج عفانا في أهله وبارك عبد الله في صفقة يمينه ثلاثة مظلات. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فجاءت أمنا فذكرت له يطمنا فقال له رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما على عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء قتل ابن حارثة وجعفار ابن أبي طالب بن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضف فيه الحزن قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب تعني من شق الباب فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن النساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبننا فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحث في افواههن من التراب قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله من العناء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم حديث ضعيف وأما مراه الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا فإسناده ضعيف ولأنه مخارف لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم لآل جعفر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر رضي الله عنهم ويهتم لشؤونهم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللغو لأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما شان أجسام بني أخي ضارعة اتصيبهم حاجه قالت لا ولكن تسرع إليهم العين أفن قالت وبماذا؟ فعرضت عليه فقال صلى الله عليه وسلم إرقيهم وروى ابن ماجه في سرده بسرد جيد والإمام أحمد في مسنده بسرد حسن عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأترقي لهم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين قال الإمام النووي في شرح مسلم في هذا الحديث إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشد إلا بقدر الله تعالى وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر والله عالم تلقي أهل المدينة جيش موتى قال ابن إسحاق لما دن الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولقيهم الصبيان يشتدون فجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة وعندي أن ابن الإسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش وإنما كان الذين فروا حين التقت جمعان وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهو على المنبر في قوله ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه فما كان المسلمون ليسمونهم ليس فرارا بعد ذلك وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما وإنما كان التأنيب وحسي التراب للذين فروا وتركوهم هناك قتل الفريقين واستشد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة بإثنى عشر رجل أما الرومان فلم يعرف عدد قتلهم غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف وأقرأ كافرة وعدتها مئة ألف مقاتل من الروم مئة ألف ومن نصار العرب مئة ألف يتبارزون ويتصاورون ثم مع هذا كله لا يختر من المسلمين إلا 12 رجلا وقد قتل من المسركين خلق كثير فهذا خالد وحده يقول لقد اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف وما صبرت في يدي إلا صحيفة يمانية فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع غيرهم من الأبطار وشجعان من حملة القرآن وقد تحكموا في عبر الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي كل أوان وهذا مما ينقل في قوله تعالى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 قال حفظ الفتح وفي غزوة موتة من الفوائد واحد جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب اثنان وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير ثلاثة وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة خمسة وفيه فضيلة ظاهرة لقالد بن الوليد رضي الله عنه ولمن ذكر من الصحابة سرية ذات السلاسل وكان سبب هذه السريّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من قضاعة وهم بلي وعذرة وبن القين قد تجمعوا يريدون الإغارة على طرف المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فبعثه إليهم وذلك في جماد الآخرة سنة ثمان للهجرة قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك ثم طني قال عمرو ففعلته ثم اتيته وهو يتوضا فصعد في النظر ثم طأه فقال يا عمرو اني اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك واذعب لك من المال زعبة صالحه فقال عمرو رضي الله عنه يا رسول الله اني لم اسلم رغبه في المال فإنما أسلمت رابطا في الجهاد والكينونة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم بالمال الصالح للرجل الصالح ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم نواء أبيض وبعثوه في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرسا فخرج عمر عبد رضي الله عنه يسير الليل ويكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث ترافع بن مكيث الجهدية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في مائتين من المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأمره أن يلحق بعمر وأن يكونا جميعا ولا يختلفا فخرج أبو عبيدة رضي الله عنه فلاحق بعمر فأراد أبو عبيدة أن يؤمن الناس فقال عمر إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير فقال أبو عبيدة لا ولكني على ما عليه وأنت على ما أنت عليه فقال لا عمر بل أنت مدد لي وفي رواية فقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين فقال عمر إنما أنتم مدد لنا فلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان رجلا حسن الخلق لينا العريكة سهلا هينا عليه أمر الدنيا قال تعلم يا عمر أن آخر شيء عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إن قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلف وإنك إن عصيتني لا أطيعنك قال عمر رضي الله عنه فإن الأمير عليك وأنت مدد لي فقال أبو عبيدة فدونك فكان عمر يصلي بالناس وسار حتى وطئ بلاد بني وذوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبني لقين ومن القيم ولقي في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير فختلوا ساعة وتراموا بالنبل ثم حمل المسلمون عليهم فهربوا وتفرقوا في البلاد وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه أياما وكان يبعث الخيل فياتون بالشاء والنعم فينحرون ويأكلون وفي هذه السنية أمر عمر بن العاص رضي الله عنه الناس أن لا يقلوا نارا فراضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم أن منه فلهاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له دعه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله علينا إلا لعلمه بالحرب فهذا عنه وفي رواية أخرى عند ابن حباء ابن حبان في صعيفه فكلم الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه فكلمه أبو بكر رضي الله عنه في ذلك فقال عمر لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها ثم إنهم لقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم أرجوع إلى المدينة فلما قفلوا راجعين الى المدينه احتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليله بارده كاشد ما يكون من البرد فخرج لصلاه الصبح وقال لاصحابه والله لقد احتلمت البارحه فغسل مغابنه وتوضا وضوءه للصلاه ثم صلى بهم ثم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشره بانتصاره وانه عزز نفوذ المسلمين على تقوم الشام ويشبره برجوع الجيش وسلامته فلما قدم عمرو بن عاص رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه سالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وجدتم عمرا واصحابه فاسندوا عليه خيرا ثم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منع عمرو لهم من ايقاد النيران ومن اتباع العدو ومن صلاته بهم وهو جنب فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عمرو يا رسول الله إني كرهت أن اذن لهم ان يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم وكارثت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم وإن احتلمت بليلة باردة شيدة البرض فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل ولا تغتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ولم يقل شيئا من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عرف عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي عن كل ما فعل والله انه صارت مكانة عند رسول الله صلى الله أعضي من رضي الله عنهما فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من احب الناس اليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه قلت من الرجال قال صلى الله عليه وسلم ابوها قلت ثم من فقال صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم ووقع في حديث عبد الله بن شقيق قال عمرو رضي الله عنه بعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ثم من قال صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح قال الحافظ الفتح وهذا يفسر بعض الرجال الذين بهم في الحديث وفي هذا الحديث من الفوائد واحد جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا انتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية اثنان وفيه مزية أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الرجال ومنته عائشة رضي الله عنها على النساء ثلاثة وفيه منقبة لعمر بن العاص رضي الله عنه لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وإن كان ذلك لا يقتضي أفضلياته عليهم لكن يقتضي أن له فضل في الجملة السرية أبي قتالة رضي الله عنه إلى خضرة وكانت هذه السرية في شعبان من السنة الثامنة الهزرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتالة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في خمسة عشر رجل إلى خضرة وذلك لأن غطفان كانوا يتحشدون هناك وأمره أن يشن عليهم الغارة فسار الليل وكمن النهار فهجم على حاضج منهم عظيم فحاط بهم وقاتل منهم رجالا فقتلوا من أشرافهم واستاق النعم. فكانت الإبل مئتي بعيد والغنم شاة وسبوا سبيا كثيرا فنفلهم لهم أميرهم بعيرا بعيرا لكل رجل ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم غنيمتهم بعد أن أخرج الخمس فأصاب كل رجل منهم اثنى عشر بعيرا وعدل البعير بعشر من الغنم وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلة وكان في السبي جارية وضيئة وقع في سهم أبي قتالة فجاء محمية ابن جزء رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن ابا قتالة قد أصاب في وجهه هذا جارية وقد كنت وعدتني جارية من أول فيئ يفيء الله عليك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوهبه الجارية فوهبها له فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن جزء رضي الله عنه سرية عبد الله بن أبي حد رضي, رضي الله عنه إلى الغابة وكان سببها أن رجلا من بني من يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة قد نزل في جمع عظيم من قومه بالغابة يريد أن يجمع جموعا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره بعث إليه عبد الله بن أبي حد رضي الأسلمي رضي الله عنه وكان عبد الله قد طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه في مهل زوجته فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أصدقت قال مئتي درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم ما عندي ما أعطيك ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حذرد رضي الله عنه ورجلين من المسلمين ليخرجوا إلى هذا الرجل قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس. فخرجوا وتمكن ابن حضرد رضي الله عنه من قتل رفاعة ابن قيس وهرب قومه فاخذوا ما قدروا عليه من النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم واستاقوا إبلا عظيمة وغنما كثيرة وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حضرد رضي الله عنه ثلاثة عشر بعيرا من تلك الإبل سلية أبي قتالة رضي الله عنه إلى إضم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتالة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في سنية إلى إضم ومعه نفر من المسلمين فيهم عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه ومحلم بن جثامة بن قيس وذلك في أول شهر رمضان سنة ثمان للهجرة حتى إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له ومعه متيع له ووطب من لبن فلما مر بهم سلم عليهم بتحية الإسلام فأمسك عنه القوم وحمل عليهم محلم فقتل له لشيء كان بينه وبينه وأخذ قعوده ومتيعه ثم انصرفوا ولم يلقوا جمعان فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحلم الجثامة أقتلته بعدما قال ابن مسلم قال إنما قال متعوذة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه فقال يا رسول الله لو شرقت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه فقال استغفر لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك وأنزل الله تعالى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 ان الله كان بما تعملون خبيرا فلم يلبث محلم إلا سبعا حتى مات فلما دفنوه لفظته الارض ثم عادوا فدفنوه فلفظته الارض ثم عادوا فدفنوه فلفظته الارض فلما غلب قومه عمدوا الى صدين فستحوه بينهما ثم رضموا عليه الحجاره حتى واروه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إن الأرض تطابق على من هو شر منه ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أما إنها أي الأرض تقبل من هو شر منه ولكن الله عز وجل أراد أن يجعله معظة لكم لكي لا يقدم رجل منكم على قتل من يشهد أن لا إله إلا الله أو يقول إني مسلم قلت وقع في صحيح البخاري ومسلم قصة أخرى لرجل لفظته الأرض فعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يقرأ محمد إلا ما كتبت له فمات الله عز وجل فدفنوه فأصبح قد لفظته الأرض وأعادوا دفنه فلفظته الأرض ثلاث مرات الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته